بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ إِنَّهَا لَإِمَّةٌ قُمَّةٌ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَلَمْ يَكُونُوا فِيهِ عَاكِفُونَ وَتَقَطَّعُوا أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ والصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنما لهم كاتدون وحرهم على قرية أهلكناها أنهم لا يغرعون حتى آمنوا ومهدود وهم من كل حد عين ينسلون واغترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصر جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة مما وردوها وكظن فيها قالوا لهم فيها زفيعون وهم فيها لا يسمعون إن من الذين سنقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنكم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذين كنتم توعدون يوم نرح السماء كطير السجل للكتب كما بدأنا خلق من نعيده وعدا علينا إن إنا كنا فاعين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأغطى يرثها عبادي الصارح لون إن إن فيها لبلاغا لقلب عابدين ومن لا أرسل ماك إلا رحمة لمعالاين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله هَٰؤُلَاءِ مُسْلِمُونَ فَإِنْ انْتَهَوْا وَلَّغُوا الْآثَامَكُمْ عَلَى سَوَاءٍ هُمْ وَإِنْ أَدْرِي لَقَرِيبٌ أَمْ تُعَنِّدُونَ مَا تُوعَدُونَ وهو يعلم الجهر من القوم ويعلم ما تكتمون وإن أدليل وله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب بحكم منها الحق وربنا الرحمن المستعان على